بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل العاشر من التذكرة وقد روي هذا الخبر عن ابن عباس قال رفعت تربة آدم من ستة أراضين وأكثرها من السادسة ولم يكن فيها من الأرض السابعة شيء لأن فيها نار جهنم والعياذ بالله عز وجل قال فلما أتى ملك الموت بالتربة قال له ربه عز وجل اما استعاذت بك مني الحديث بلفظه ومعناه ذكره القتيبي ذكره القتيبي وزاد فقالت الأرض يا رب خلقت السماوات فلم تنقص منها شيئا وخلقتني فنقصتني فقال لها الرب وعزتي وجلالي لأعيدنهم إليك بروهم وفاجرهم فقالت عزتك لأمتقمن ممن عصاك قال ثم دعا بمياه الأرض مالحها وعذبها وحلوها ومرها وطيب وطيبها ومنتنها فسقى منه تربة آدم فأقام يخمره أربعين صباحا وقال اخرون أربعين سنة لم ينفخ فيه الروح فكانت الملائكة تمر به فيقفون ينظرون إليه ينظرون إليه ويقول بعضهم لبعض إن ربنا لم يخلق خلقا احسن من هذا وإنه خلق لأمر كائن ويمر به إبليس اللعين فيضرب بيده عليه فيسمع له صلصله وهو الصلصال الفخار فقال إبليس إن فضل هذا علي لم أطع والعياذ بالله اكرم أكرمين في الحاشية واحد سبق تخريج الحديث وهو ضعيف أبو الشيخ في العظمة اثنان ضعيف ضعيف جدا تنزيه الشريعة وكنز العمال متابع وإن فضلت عليه أهلكته هذا من طين وأنا من نار وقد قيل إن الذي اتى بتربة الأرض ابليس وإن الله بعثه بعد ملكين فاستغاثت بالله منه فقالت اني اعوذ بالله منك فقالت, فقالت إني أعوذ بالله منك ثم أخذ منها وصعد الى ربه عز وجل فقال الم تستاهذ بي ابنك فقال بلا يا رب فقال الله عز وجل وعزتي لا اخلقنا مما جنت يداك خلقا يسؤك خلقا يسؤك والله تعالى اعلم وتابع باب ما جاء ان الروح اذا قبض تبعه البصر ابن ماجه عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر خرجه مسلم أكمل من هذا وقد تقدم وروى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره قالوا بلا قال فذاك حين يتبع بصره نفسه وفي غير الصحيح عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الميت وعيد عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن الميت أول ما يشق بصره لرؤية المعراج وهو سلم بين السماء والأرض من زمرد زمردة خضراء أحسن ما رؤية قط فذلك حين يمد بصره إليه، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فصل في قوله عليه الصلاة والسلام، صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، وقوله، فذلك حين يتبع بصره نفسه ما يستغني به عن قول كل قائل في الروح والنفس وإنهما اسمان لمسمى واحد وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في تزاور الأموات في قبورهم واستحسان, واستحسان الكفن لذلك مسلما عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إذا كفنا أحدكم أخاه فليحسن كفنا إن استطاع وخرج أبو نصر عبد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي السجستاني الحافظ في كتاب الإنابة عن مذاهب السلف الصالح في القرآن وإزالة شبه الزائغين بواضح البرهان أخبرنا هبة الله بن إبراهيم بن عمر قال حدثنا, حدثنا علي بن الحسن بن بندار قال حدثنا أبو عروة قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا معاوية قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم احسنوا أكفان موتاكم فانهم يتباهون ويتزاورون في, قبور في قبورهم وقال ابن المبارك أحب إلي, أو أحب إلي ان يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها في الحاشية واحد صحيح مسلم وابن ماجة اثنان صحيح مسلم ثلاث صحيح مسلم أربع ضعيف عبد الوزاق البيهقي الضعفاء ابن أبي شيبة وتابع باب الإسراع بالجنازة وكلامها البخاري عن أبي سعيد الخدري كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعقه أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد تقدم من حديث انس أنها تقول يا أهلي ويا ولدي الحديث البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإم تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم خرجه مسلم أيضا فصل صعي قامات والإسراع قيل معناه الإسراع بحمدها إلى قبرها في المشي وقيل تجهيزها بعد موتها لألا تتغير والأول أظهر لما رأى النسائي قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة وخرج زياد يمشي بين يدي السرير فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم فكانوا يدبون حتى إذا كنا ببعض الطريق لحقنا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى, وتعالى رضي الله تبارك وتعالى عنه يمشي على بغلة فلما رأى الذين يصنعون حمل عليهم ببغلته وأهوى عليهم بالصوت فقال خلوا فوالذي كرم وجه أبي القاسم لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا فانبسط القوم صححه أبو محمد عبد الحق وروى أبو داود من حديث أبي ماجدة عن ابن مسعود عن ابن مسعود قال سألنا نبينا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال دون الخبب إن يكن خيرا تعجل إليه وإن يكون غير ذلك فبعدا لأهل النار والعياذ بالله أكرم الأكرمين ذكره أبو عمر ابن عبد البر وقال والذي عليه جماعة أهل العلم في ذلك الإسراع فوق السدية قليلا والعجله أحب إليهم من الإبطاء ويكره الإسراع الذي يشق على ضعف ضعفه أو على ضعفة من يتب يتبعها والله تعالى اعلم وقال إبراهيم النخعي نص بها قليلا ولا تدبوا دبيب اليهود والنصارى استجيه العادة في الحاشية واحد صحيح البخاري اثنان متفق عليه البخاري ومسلم ثلاثة صحيح النسائي أربع ضعيف أبو داود وقال ضعيف متابع باب بسط الثوب على القبر عند الدفن أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال حدثنا انس بن مالك ان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تبع جنازه فلما صلى عليها دعا بثوب فبسط على القبر وهو يقول لا تطلعوا في القبر فانها امانه فلعسى لا في القبر فإنها أمانة فلا يحل العقد في سوداء مطوقه في عنقه فإنها امانه ولعله يؤمر به فيستمع صوت السلسله ولياذ بالله عز وجل وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن الشابي عن رجل ان سعد بن مالك قال أمر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بثوب فستر على القبر حين دفن سعد بن معاذ قال وقال سعد إن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نزل في قبر سعد بن معاذ وستر على القبر بثوب فكنت في من أمسك الثوب فصل اختلف العلماء في هذا الباب فكان عبد الله بن يزيد وشريح وأحمد بن حنبل يكرهون مد الثوب على الرجل وكان أحمد واسحاقه يختاران ان يفعل ذلك بقدر المرأة وكذلك قال أصحاب الرأي ولا يضر عندهم أن يفعلوا ذلك بقبر الرجل وقال أبو ثور لا بأس بذلك في قبر الرجل والمرأة وكذلك قال الإمام الشافعي وستر المرأة عند ذلك آكد من ستر الرجل ذكره ابن المنذر قال الشيخ المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ويستر الرجل والمرأة للعلة التي جاءت في حديث أنس اقتداءا اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ستر سعد بن معاذ والله تعالى أعلم وقد أخبرني بعض أصحابنا أنه سمع صوت جر السلسلة في قبر وأخبرني صاحبنا الفقيه العالم شيخ الطريقة أبو عبد الله محمد بن أحمد القصري رحمه الله تعالى أنه توفي بعض الولاة بقسطنطينية فحفر له فلما فرغوا من الحفر وأرادوا أن يدخلوا الميت القبر إذا بحية سوداء داخل القبر فهابوا أن يدخلوه فيه فحفروا له قبرا آخر فلما أرادوا أن يدخلوه فإذا بتلك الحية فيه فحفروا له قبرا آخر فإذا بتلك الحية فلم يزالوا يحفرون عن له نحو من ثلاثين قبر وإذا بتلك الحية تتعرض لهم في القبر الذي يريدون أن يدفنوه فيه فلما أعياهم ذلك سألوا ما يصنعون فقيل لهم ادفنوه معها نسأل الله السلامة والستر في الدنيا والآخرة آمين آمين آمين بحرمة سيد المرسلين صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحاشية واحد موضوع ابن الجوزي في الموضوعات ذكره فيه أو ذكر فيه أبو هدبة وهو متروك أو ذكر فيه أبو هدبة وهو متروك والله تعالى أعلم إثنان ضعيف عبد الرزاق فيه ابن جريج وهو مدلس باب ما جاء في قراءة القرآن عند القبر حالة الدفن وبعده وأنه يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ ويدعى ويستغفر له ويتصدق عليه ذكره أبو حامد في كتاب الإحياء وأبو محمد عبد الحق في كتاب العاقبة له قال محمد بن أحمد المروذي قال محمد بن أحمد المروذي سمعت أحمد بن حنبل رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول إذا دخلتم المقابر فقرأوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد واجعلوا ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم وقال علي بن موسى الحداد كنت مع أحمد بن حنبل في جنازة ومحمد بن قدامة الجوهري يقرأ فلما دفن الميت جاء رجل ضرير يقرأ عند القبر فقال له أحمد يا هذا ان القراءة على القبر بدعة فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامه لأحمد يا قعيد قال محمد بن لأحمد يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر بن اسماعيل قال ثقه قال هل كتبت عنه شيئا قال نعم قال أخبرني مبشر بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء بن الحجاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرا عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها وقال سمعت ابن عمر يوصي بذلك قال أحمد فارجع إلى الرجل فقل له يقرأ قلت وقد استدل بعض علمائنا على قراءة القرآن على القبر بحديث العسيب الرطب الذي شقه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الذي شقه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا خرجه البخاري ومسلم وفي مسند أبي داود الطيالسي فوضع على أحدهما نصفة وعلى الآخر نصفة، وقال إنه يهون عليهما ما دام فيهما بلوتهما شيء أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالوا ويستفاد من هذا غرس غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور وإذا خفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القران وقد خرج السلفي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد أحدى عشرة مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات وروي من حديث أنس خادم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا قرأ المؤمن آية الكرسي وجعل ثوابها لأهل القبور أدخل الله تعالى في كل قبر مؤمن من المشرق إلى المغرب أربعين نورا ووسع الله عز وجل عليهم مضاجعهم وأعطى الله للقارئ ثواب ستين نبيا ورفع له بكل ميت درجة وكتب له بكل ميت عشر حسنات أعود إلى الحاشية واحد اتفق عليه البخاري مسلم اثنان صحيح أبو داود الطيالسي ثلاثه طعيف رواه الرافعي في تاريخه عن علي كما في كشف الخفاء ثلاثة المقصود به من مروا على المقابر وقرأ قل هو الله أحد متابع وقال الحسن من دخل المقابر فقال اللهم رب الأجساد البالية والعظام الناخرة خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة فادخل عليها روحا منك وسلاما مني إلا كتب بعددهم حسنات وروي عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من حديث ابن عباس أنه قال خير الناس وخير من يمشي على جديد الأرض المعلمون كلما أخلق الدين جددوه أعطوهم ولا تستاجروهم فتحرجوهم فإن المعلم إذا قال للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله براءة للصبي وبراءة للمعلم وبراءة لأبويه من النار ذكره الثعلبي هذا رقمه واحد والله تعالى أعلم وتابع قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى, تعالى رحمه الله تعالى أصل هذا الباب الصدقة التي اختلاف فيها فكما يصل للميت ثوابها فكذلك تصل قراءة القرآن والدعاء والاستغفار إذ كل ذلك صدقة فمن الصدقة لا تختص بالمال قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد سئل عن قصر الصلاة في حالة الأمن فقال صدقتم تصدق الله بها عليكم صدقتم تصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته اللهم تصدق علينا بالغفران والقبول يا أرحم الراحمين وقال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة فان كل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ولهذا ولهذا استحب العلماء زيارة القبور لأن القراءة تحفة تحفة الميت من زائره رؤيا عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال ما الميت في قبره إلا كالغريق المغوث ينتظر دعوة تلحقه, دعوة تلحقه من أبيه أو أخيه أو صديق له فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن هدايا الأحياء للأموات الدعاء والاستغفار وقد حكي أن امرأة جاءت إلى الحسن البصري رحمه الله سبحانه وتعالى فقالت إن ابنتي ماتت وقد أحببت أن أراها في المنام فعلمني صلاة أصليها لعلي أراها فعلمها صلاة فرأت ابنتها وعليها لباس القطران والغل, والغل في عنقها والقيد في رجلها والعياذ بالله عز وجل فارتاعت لذلك فأعلمت الحسن فاغتم عليها فلم تمض مدة حتى رآها, رآها الحسن في المنام وهي في الجنة على سرير وعلى رأسها تاج فقالت له يا شيخ أما تعرفني قال لا قالت لا انا تلك المرأة التي علمت أمي الصلاة فرأتني في المنام قال, لا قال لها فما سبب أمرك قبل المتابعة في الحاشية واحد موضوع ابن الجوزي في الموضوعات تنزيه الشريعة اثنان صحيح مسلم وأحمد ثلاث صحيح مسلم وأحمد أربع باطل ولا أصل له البيهقي وفي سنده جابر خبره, خبره منكر جدا الذهبي ميزان الاعتدال وتابع قالت مر بقب... بمقبرتنا رجلا فصلى على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكان في المقبرة خمسمائة وستون إنسانا في العذاب فنودي يرفع العذاب عنهم ببركة صلاة هذا الرجل على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال بعضهم مات أخ له وقال بعضهم مات أخ لي فرأيته في المنام فقلت ما كان حالك حين وضعت في قبرك قال أتاني آت بشهاب من نار فلولا أمن داعيا دعا لي لرأيت أنه سيضربني به والحكايات عن الصالحين بهذا المعنى كثيرة ذكرها أبو محمد عبد الحق في كتاب العاقبة لا وقد ذكر في هذا المعنى أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة رضي الله تبارك وتعالى معيد ذكر في هذا المعنى أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة رضي الله, الله تبارك وتعالى عنه في كتاب وعيون الأخبار له حكاية فيها طول رأينا ذكرها لاجتمالها على وعظ وتذكير وتخويف وتحذير وتضرع وبتهال ودعاء بالموت والانتقال روي عن الحارث بن نبهان أنه قال كنت أخرج إلى الجبانات فأرحم على أهل القبور أو فأرحم على أهل القبور أو كما قال وأتفكر وأعتبر وأنظر إليهم سكوتا لا يتكلمون وجيرانا لا يتزاورون وقد صار لهم من بطن الأرض وطاء أو وطاء وقد صار لهم من بطن الأرض وطاء ومن ظهرها غطاء وأنادي يا أهل القبور محيت من الدنيا آثاركم وما محيت عنكم أو زاركم، وسكنتم دار البلاء فتورمت أقدامكم قال ثم يبكي بكاء شديدا ثم يميل إلى قبة فيها قبر فينام في ظلها قال فبينما أنا نائب إلى جانب القبر إذ أنا بحس مقمعة يضرب بها صاحب القبر وأنا أنظر إليه والسلسلة في عنقه وقد ازرقت عيناه وسود وجهه وهو يقول يا ويلي ماذا حل بي لو رآني أهل الدنيا ما ركبوا معاصي الله أبدا طولبت والله باللذات فأوبقتني وبالخطايا فأغرقتني فهل من شافع لي أو مخبر؟ أو مخبر أهلي بأمري قال الحارث فاستيقظت مرعوضة وكاد أن يخرج قلبي من هول ما رأيت فمضيت إلى داري وبت ليلتي وأنا متحكر فيما رأيت فلما أصبحت قلت دعني أعود إلى الموضع الذي كنت فيه لعلي أجد به احدا من زوار القبور فأعلمه بالذي رأيت قال فمضيت إلى المكان الذي كنت فيه الذي كنت فيه بالأمس فلم أرى أحدا فأخذني النوم فنمت فإذا أنا بصاحب القبر وهو يسحب على وجهه ويقول يا ويلتا ماذا حل بي ساء في الدنيا عملي وطال فيها أجلي حتى غضب علي رب الأرباب رب الأرباب فالويل لي إن لم يرحمني ربي قال الحارث فاستيقظت وقد تولها عقلي بما رأيت وسمعت فمشيت إلى داري وبدت ليلتي فلما أصبحت أتيت القبر لعلي أجد أحدا من زوار القبور فأعلمه بما رأيت ثم نمت فإذا أنا بصاحب القبر قد قرن بين قدميه وهو يقول ما اغفل اهل الدنيا عني ضعف علي العثاب وتقطعت عني الحيل والأسباب وغضب علي رب الأرباب وغلق في وجهي كل باب فالويل لي إن لم يرحمني رب العزيز الوهاب قال الحارث فاستيقظت من منامي مرعوبة وهممت بالانصراف فإذا بثلاث جوار قد أقبلنا فتباعدت لهن, فتباعدت لهن عن القبر وتواريت لكي أسمع كلامهن فتقدمت الصغرى ووقفت على القبر وقالت السلام عليك يا ابتاه كيف هدوؤك في مضجعك وكيف قرارك في موضعك ذهبت عنا بودك وانقطع عنا سؤالك فما اشد حسرتنا عليك ثم بكت بكاء شديدا ثم تقدمت ابنتان فسلمتا على القبر ثم قالتا هذا قبر ابينا الشفيق علينا والرحيم بنا نسك الله بملائكه رحمته وصرف عنك عذابه ونقمته يا أبتا جرت بعدك أمور لو عاينتها لاهمتك ولو طلعت عليها لاحزنتك كشف الرجال وجوهنا وقد كنت أنت سترها قال الحارث فبكيت لما سمعت, لما سمعت كلامهن ثم قمت مسرعا إليهن فسلمت عليهن وقلت لهن أيتها الجواري إن الأعمال ربما قبلت وربما ردت على صاحبها فما كان عمل أبي كن المخلد في هذا القبر الذي أعينت من أمره ما أحزنني وطلعت من حاله على ما آلمني قال الحارث فلما سمعنا كلامي كشفنا وجوههن وقلن أيها العبد الصالح وما الذي رأيت؟ قلت لهن لي ثلاثة أيام وأنا أختلف إلى هذا القبر أسمع الصوت المقامعة والسلسلة فيه. قال فلما سمعنا ذلك مني قلنا لي بشارة ما أبررها ومصيبة ما أحزنها نحن نقض أو طار ونعمر الدن ونعمر الديار. وابونا يحرق بالنار فوالله لا قرر بنا قرار ولا ضمتنا للذة, للذة العيش دار أو نتضرع للجبار فلعله ان يعتق أبانا وينقذه من النار ثم مضينا يتعثرنا في أذيالهن قال الحارث فمضيت إلى داري فبدت ليلتي فلما أصبحت أتيت القبر فجلست عنده فغلبني النوم فنمت فإذا أنا بصاحب القبر له حسن وجمال وفي رجليه نعلم من ذهب ومعه حور وغلمان وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين